الحق سبحانه وتعالى حينما نظام حركة الإنسان أخرجه من فرياته الإنسانية في بعض ما يريد الحق أن يضمن حركته للخير حينما نخرجه عن فرياته الإنسانية مرة يخرجه في الفائل ثم يترك الإنسان حرا في الزمان والمكان ومرة يأتي بالفعل ويقيده في زمن خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان ومرة يقيد الفعل في مكان خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان وفي مكان ومرة يأتي بالتقليد مقيدا فيه حركة الإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان فإذا نظرنا إلى الصلاة مثلا وجدنا الحق سبحانه وتعالى يحدد حركة وأقوال مخصوصة ويحدد لها زمانا ولكنه يختار للمكلف حرية المكان ونجده يفرد الذكاء يختار الحركة ولكنه يترك لك الزمانها ومكانها حدد عامة من أي زمان شئت وحدد المكان الذي تطبع فيه ذكاتك بشرس أن تتعذى محتاج ناظر إلى بعيد إلا إذا كان قريبا أو أخواجا وبعد ذلك يأتي في الاهتكاف فيحدد الحركة يحدد الفعل ويترك الزمان ولكنه يحدد المكان وبعد ذلك يأتي في فعل من الأفعال فيحدد في الفعل ويحدد في الزمان ويحدد في المكان إذن فقد أخرج الإنسان عن فرياته في الفعل وفي الزمان وفي المكان إذا أردنا نسكا بهذا المعنى وجدناه لا يتأثى إلا بالحج فعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص إذن فالحج قد أخذ عنصر التقيين لحرية الإنسان في الحركة وحرية الإنسان في الزمان وحرية الإنسان في المكان إذن فالحد أوفى تقييد للعبد بالنسبة لمن أجرى به منه حركة فعله أخذ من زمانه أخذ منه مكانه لذلك يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه لماذا؟ لأنه استولى استوفى عناطر التقييد للإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان والحج أكبر العبادات حشودا من أسرار هذه العبادات لذلك كان الجزاء عليه أطهم الجزاء حسبك بفعل تفعله مرة واحدة فتخرج به من ذنوبك فيون ونبث أمك لماذا؟ لا بد أن يكون للعكل البشري في ذلك مجال ما هو المجال المجال نبحث بماذا نحج نحج إلى بيت الله ما بيت الله هو أول بيت نوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين هو كبلة كثيم صلاة كبلة في صلاة الصلاة التي تحضرني أمام ربي وتحضرني معه بالحلوة ماء كبلتك فيها بيت الله نعم كبلتك فيها بيت الله لأن الأرض كما قل كل كلها مسجدا وتغور فإن الناس يزاولون في متعبده الأعمال وحين يريدون أن يحفروا جزءا من المكان ليجعلوه بيتا لله أو مسجدة يكون قد أخرجوا ذلك المكان عن العمل الدنيوي الآخر وقصروه على العمل العبادي إذن فتحير مكان على أن يكون نزيدا لله في أي بقعات من بقاع الأرض معناه أن ذلك المكان كان صالحا أن تذاول فيه وسائل الحياة كلها وصالحا أيضا أن نقوم فيه بشعيرة الصلاة فحين حجرناه بحدود مخصوصة وقلنا ذلك بيت الله أصبح مخصورا على هذا المعنى العبادي ولم يعد صالحا لأن تجاول فيه مهمة من مهمات الحياة في حين حينئذ نجدنا المتوجهين إلى البيت البيت الذي هو السعر نعم وهذا أمر ملخطي لماذا؟ لأن بيوت الله في تسائر بطاع الأرض إنما هي بيوت لله احتيان أرق وأما الكعبة فبيت الله باختيار الله إذن فوجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتوجه لجميع بيوت الله التي هي باختيار خلق الله هذا أمر طبيعي وما دون بيت الله بهذا الوقت يريد أن نبحث بحثا أضغط هذا البحث شاء عند كثير من الناس وعلى ألسنة كثير من الكاتبين والمفسرين إن إبراهيم هو الذي بنى البيت وصحيح الإبراهيم هو الذي بنى البيت ولكن يجل أن يفرق العكل بين بناء بيت ووجود بيت لأن البيت لا يطلق على المكين الذي هو الحجارة وإنه البيت يطلق على المكان فإبراهيم لن يبدأ المكان الذي هو البيت وإنما بدأ رفع القواعد لذلك البيت يبقى إذن البيت كان موجودا قبل إغراهيم ومنطق القرآن يؤيد ذلك لأن الحق سبحانه يقول إن أول بيت ودع للناس للذي ببكه ودع للناس ودع بنيت لما لم يسمى فاعله. لم يكن الحق من وضعه وإنما ذكر فقط من ودع له إذن البيت منضوع للناس فالمعقول فإنما ذا الموضوع للناس أن يكون واضعه غير الناس أدي أول حال وأيضا فما مجلول الناس في عسل الله مجلول كلمة الناس أنه البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة إذن فإذا كانت إداية البيت بإبراهيم فلماذا كان نوش ولماذا كان هون ولماذا كان الصالح ولماذا كان إدريس ولماذا كان آدم من يكون لهم في الأرض بيت لربهم يحرجون إليه أو يتورجهون إليه وهم من الناس والبيت كمثيل موجوع للناس فالذي فيه قدر ناسية لازم يقول له واضح عليه البيت فالبيت موجود قبل إدراهيم وأيضا النفس الذي يستشهد به كثير من العلماء في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ يرفع إدراهيم طواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا هو بعينه الذي يرد على نقوله لماذا؟ لأن الآن توقف على أن إسماعيل كانت له مشاركة مع أبيه إبراهيم في رفع البيت والمشاركة لا تكون إلا من وجود قادم على أن يشارك بالفعل مع أبيه وإبراهيم جاء بزوجه هجر وابنه إسماعيل الرضية وأسكنه في هذا المكان ولحق فينا اعلنا ذلك في قوله ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ان عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاه اذا فالانذيه والبيت المحرم كان موجودا هداك لا يوجد عند الاسكان إلا أن الإسكان كان في واد عند البيت وكلمة عند البيت ما تحدثش معنى البيت وإنما تعطينا فقط ساح البيت البيت هنا إلا أنه أين هو ثم تأتي المرحلة الثانية فيقول الحق بعد ذلك وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فكأنه حينما سكن عند البيت لم يكن يعرف عدود البيت بالتفصيل طولا وعرضا ومكانا فبوأ الله له المكان ومعنى بوأه أي بيناه فكأن المكان كان موجودا إلا أنه لا يوجد مكين يدل عليه والمكين هو البناء فوقا فوق. إذن فبوأنا لإبراهيم مكان البيت أي بيناهنا بعد أن كانت عوامل التعريف قد غصته بالرمال بالسخور بالجراويل بغيها فإذن بوأ الله لإبراهيم مكان البيت تلك المرحلة الثانية ثم جاءت مرحلة الرحل أيضا في قول الحق وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت يدل على أن قواعد وأسس البيت كانت موجودة والمطلوب منه أن يرفع موجودا هو القواعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إذن فهذا يدل على أن ذلك البيت أول بيت نور على الناس وأنه لن يوجد ناس من خلق الله مما تنصبف عليهم كلمة ناس لم يكن لله في الأرض بيت لهم يحجون إليه أو يتوجهون إذن فالذي يقول أن البيت بني قبل آل أن البيت بلس من ملائكة هذا كلام منفقي كل نصوصي تؤيد الحق سبحانه وتعالى خيرما أراد منا هذه الأشياء من الممكن أن نستخلص لها علم من الممكن أن نستخلص لها حكمة ولكن يجب أن نستقبل منهج الله لما طلب منا أن نتقرب إليه أما بقية المفالح التي تحدد نظامك حركة حياتك وفي القسرة وفي المجتمع وفي الحكم وفي كل حالة تبحث فيها كما شئت فستجد هذا القانون هو القانون الأمسل والمستوثي وقارنه بقوانين البشر تجد سبق وتجد تميز وتجد استيعاد وأي قانون من قانين البشر إذا أراجوا أن يعدلوه لما تجي بأي قانون من القوانين وبعد ذلك تشوف كيف أجد القانون ثم كيف تطبق وجاءت عقبات في التطبيق ثم عد إلى القانون تجد أن أي تعديل في أي قانون بشري لا بد أن يتير نهج التعديل فيه إلى ما يقرم من قضية الإسلام عمرنا نشفنا تعديل للخير في أي قانون إلا وهو تاير ناحية التقائه بذكر الإسلام لكن الأمور اللي أترون أتكرب إلي بها أنا ما اختريحش على الله طريق أتقرب به هو الذي شرع ذلك التقرب التقرب إلي هذا فأنا لا يمكن أن أكتكر طريقا أتقرب به إلى الله إذا الله هو الذي يفرض ما تقرب إلي عديد نسل ما اقتربته عليه إن أشيئت أن تجد أن تجد فجد في جنس عليك هو فرض خمسة بأصال بعشرين إذا أتذكي بمنصاب قد كده أزيد عن الذكر طلب قيام شهر زول أكثر من شهر طلب تحج مرة إذا حج مرتين إذا حج من جنس ما اقتربته لك لكن يجب أن نلحظ أن الأمر من مخلوق لمخلوق مخلوق يريد أن يقنع مخلوق بعمل قبل أن يطلب منه العمل يجب أن يقنعه بحكمة العمل لأن أنت بشر وأنا بشر فلماذا تجعل حركتي خاضعة لما تقرر أمك ولماذا لا تكون حركتك انت فاضعة لما اقرره انا لاننا متساول فقبل ان تأمرني بشعل يلاجم تثبيت لي ان دا فعله له حكمة ولو اثر ولو كذا اما الحق سبحانه وتعالى حين يشرع شيئا فلا تقلب منه بيان الحكمة اولا ليه لان المساواة ممتنعة انت مخلوق وهو خالق فالمحروض المخالق حكيم ورحيم بما تنر وانت ما ارتفعتش الى مستوى ان تفهم عنه حكمه ايمانك بيه ترك وكخالق وحكيم يجعلك تقبل على ما قال ولذلك يكون حجتك في كل فعل تكليقي ما ان تطنعه لماذا نقول لان الله امر بذي تلك هي الحجم واذا العطل لم يعلل لشيء فمن النفس علة الاشياء خير ما يعبد الاله به الغيب وفيه مراكب الافتياء في الأمور المادية التانية اللي بتطلبهم حياتك ناقشها كما تحب أما الأمور التعبدية ما تطلوش الأول أن تعرض حكمتها لتفعلها ولكن افعلها لتدرك حكمتها فأمت إذا أقبلت على منهج الله في خلاكك في قيامك في حدك ستجد الأثر في نفسك يبقى ما تقولش نجم تكنعني أولا بحكمته علشان أفعله ليه؟ لأنك إذا طلبت الحكمة وفعلك للحكمة لم تكن فاعلا للآمر وإنما فعلت لعلة الأمر والدين والدين إنما هو انقياد للآمر لا للأمر ولكن لا بد في قي ذلك من أن تعلم أن لله حكمة إيه إيه صلي صلاة بأصولها وأقنها كما يحب الله ثم عرف حكمتها في لله ولكن القوم الذين عبدوا الله كما أمر وبعد ذلك أدرسوا من أسرار هذه العبادة حكما أشعوا سلك الحكم وقالوا الصلاة لكذا والزكاة لكذا والحج لكذا يبقى هم عبدوا أولا لأن الله أمر ثم أدركوا مذاقات هذه الأوامر فأعلنوا هذه المذاقات لكن يجي قولي أنا ما أفعلش إلا إذا أقنعتين يجي قوله والله إنت تبع عبد الأمر ولست عبد الآمر وإلا فأي إنسان تستطيع أن تقنعه بإلة أو بحكمة بأي أمر فسيقبل عليه مهما كان أمر ذلك الآمر مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه الحكمة في الأمور التعبدية أن تقبل عليها لأن الله أمر بها ذلك يتمثل قمة في أفعل الحد ولذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه قضية واحدة من قضايا الحج ليعلن ذلك المبدأ فجي عند الحجر اللي هو اشمال الحجر بالذات واسع عنه انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تمطع ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك اذا تقبيل المكلف للحجر استلامه للحجر اشارة التعظيم للحجر انما هي لان الشارع شرع ذلك بعد ذلك اذا فعلتها وادركت لها شيئا من الاسر في نفسك بمزاقات وبمواديد وبإشراقات في نفسك يبقى هذا موضوع به موضوع اخر فيجب ان يقبل الانسان على هذا العمل على انه امر الله فهم علته او لم يفهم مثلا احنا بقول في الوضوء مثلا ان الوضوء تطريف ونظافه واحد سيقول لك سيدي انا حنظف نفسها اعطمها بالكلون واحد يقول لك طيب لما يكون التطهير لما بنغلي الميه بنروح نلوث وجينا بالتراب ليه في التجمت اذا المساله لازم كده قلنا ما قال كده يعني هو قال كده مثلا يجي واحد يقول لك بني اضمض ونستنشق قطرات الميه كيف انا قال لك ايه احنا عملناها تعبده ولكن بعض أهل الناس اهل المجاقات أهل المواجيد اهل الاشراقات قام قال لك لا انا اتشفيت لك هي استشفيت لي بعد ما صنعتها يعني عملها لان الله امر ثم تكفلها حكمة لها جيد طيب ايه يتيجي السر ريس قال لك والله نفروض كل ما انه لا لون له ولا فعن ولا رأة تتعرف المي فقال لك شاعة ما ياخده كده الغرسة بجيله كده يتأكد من لونه شاعة ما يجي يتمضه بيتأكد من طعم ان كان لطعم يبقى متغير شاعة ما يستنشق يبقى تأكد من ريحك وبعد ذلك إذا صالح بقى الماء وبقى مستوفى لأنه لا لون له ولا فعم ولا رائحة يبتدي بالفروض يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا الله. إذن هو استطاع أن يستشف فروض حكمة في فعل الشارع مش كل واحد محنيجي نقول له هذه مسألة إنما بيقول له إحنا ربنا قال إذا كنتم لك فلا فعملوا كذا والرسول وسلنا بأسياء فإحنا بنعمل زي ما رأيونا بإيه ما رأيونا الرسول الحق سبحانه وتعالى كينما فرض الحد فرضه ابتلاثا لوجدان, التث... لوجدان المكلف بالنسبة لأوامر المكلف فأنت تأتي زي ما قلناك قصة الحجر وبعد ذلك تجد الإسلام جاه ضد الحجار والأوسان وحطمهم ومشعرف إيه يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر دا. شيء حقيقي نقلني من شيء كان وثنية وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بهذه لا بدأوا دعنا ما يدل على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لا فيها ولكن لما كانت الأصلاق الأصنام معظمة بمراد نحن كانت شرق ولكن الحجر دا معظم بمراد الله كان منتعى اليقين والإيمان إذن فالحكم في كل شيء مراد الله يقول لي قبل الحجر دا وستلمون ما قدرت تشور له كده وبعض ذلك يجح في منا يقول لي ارجو ذلك الحجر فالعلة الأمر بالشيء هذا يعظم وذلك يرجع هذا يقبل وذلك يقبل مسألة عزيبة إذن فالحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مرادات نفسنا إلى مراده هو وقد يكون الشيء واحدا إذ أخرجنا من الشرك إلى الإيمان يبقى إذن المسألة أن تخرج أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة مسألة للقيادية ولكن خلانا استطيع وعلى ذلك أن ندرك لها حكمة ندرك لها حكم كثير ليه؟ أم قال لك يا أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل صلاة وتتحرى القبلة فأنت تتشر إلى لبيت ربك لا أقل في العمر مرة أنك أنت تستشرف كده أن يرى بث من قادت اليك بصيرتك عن غير ما لازم تنهى للبدة وجعل في مكان مفيش فيه متعة من مزع الحياة ولذلك دواد غير زي ذران علشان يبقى اللي لم يحفظ إلا لقفض النسق ما عملوش مثلا في سويسرة عملو عشان يبقى اللي جاي جاي لقفض النسق فقط كما أين الأصل الأصيل في الإقامة حاولوا إيه ربنا ليقيموا الصلاة باعت على علشان يقيموا ليه؟ ليقيموا الصلاة يبقى وبعد ذلك الناس متميزون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي اوضاعهم الاجتماعية اللي اكتذلهم اوضاع خاصة يقولون يقول اول ما يعمل بجيء تقول له تحرم معنى تحرم انك خرجت من سمتك خرجت من اندامك خرجت من ذيك يبدو اشاره اشارة على غيرك استشعار بوحدة الابوذية للحق فخلعنا كل شيء وبعد ذلك هيقول لك تأدب مع كل الوجود عامل كل الوجود بأدب ساعة ما تحرم وتدخل فيها اوعى تقطع شجرة تعاملت مع النبات بأدب اوعى بستصيل تعاملت مع الحيوان بأدب إلزم منطقك خاص كل ذكرك عبادة اللي كان مباح لك بره تتجوز مش عارف اين يبقاش مباح لك ليه لان كنت على بيك الله فلازم يهيئك تهيئك على ان كنت رأى حتة غير عادية حتة غير الحفاث كلها يبقى لازم يصنعك صنعة تناسب المكان الذي تذهب تذهب ليه وبعد ذلك ناجد الحق صنع لنا دوائز لعبودية دائرة وسعة تحددها المواقيد ودائرة تانية يحددها حدود الحق وبعدين المجد وقبل الكعلة لكل دائرة مطلوبات عبودية فمثلا بعد ما تجي من المواقف ان كل ما دا محرم ودافل للحق بيحرم عليك هذه الاشياء المحظورة على المحرم انما غير المحرم يعملها ولكن اذا تجاودت الحتة دي ورحت حديد الحرم فيه اشياء المحرم وغير المحبر ما يعمل وبعد ذلك تأتي دائرة المزجد حولها الكعدة يقول لك هنا طوعت. ليه؟ طبقا لك لانك انت وانت بعيد تستقبل جهة من الكعبة كل واحد بيستقبل اللي يستقبل الركن الشالو اللي يستقبل الركن العراقي ويستقبل الركن اليماني ويستقبل الحجر الاسعاد كل مكان بيستقبل لكن حينما يفجح البيت على مرأة منك هل انت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه اليها وانت غائب عن البيت اصبح البيت كله كل قبلة ما بتعظمش جهتك اللي كنت بتتوجه إليها يبقى لازم تعظم كل الجهات ده أنك تطوف حولها دميها وبعد إيه قالك إذا كنت إنت هنتوف ودي عملية كلنا موحدين فيهن دمنا فيهترنا فيهن شادنا وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة تقول إيه تأتي أيطوف كل واحد منا من مقابل ذات جهوده يعني لداخل من البرد يصف من اول هنا ولداخل من البرد يصف من اول هنا اذا تعددت بدايات المطار دي يخلق الوحدة المرادة كلكم جميعا من اي جهة تبدأوا من مكان خاص فلما نجي نبتأ عمل لنا حد وهو الحجر الاسود نبدأ منه يبقى الحجر الاسود بقاله قدافتين القدافة الاولى انه فيما يضافح حدة من الكعبة فده في الثانية أنه بداية طوار فقد خدفتني خدفتني فقد نستلم بعد ذلك نلحظ شيء آخر وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البين في آيات بيناس المقام إبراهيم بدو يلفتني إلى عظمة في كونه عظمة اتلائية في عبد من عبيبه أحسن استقبال الابتلاء فأسمه على خير وجه وإلا فما هو مقام إبراهيم الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم فيه آيات بينات مقام إبراهيم إيش مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقوم عليه ليابن البيت إذن الآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد تلك رمزية هذه الرمزية في أمن العزة حين يكلف من الله تكريف فيه اداء يرفع الحرج في مثلاً يرفع المسهولين واداء عاشق اداء محب اداء مقبل على التكليف بصبابة اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابة لهم يؤدي التكليف على اتم ما يقول فاراد الله ان يرمز لنا هذا الرمز في مقام ابراهيم الله امر ابراهيم ان يرفع قواعد البيت كان يكفي ابراهيم ليؤدي امر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تقول لها دعا ويبقى أدنى لكن إبراهيم عليه السلام تعاده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن حاول أن يزيد في رفع البيت شيئا فاحتال فجعل حجرا هو طاقة إثنين يحملانه لينقله في كل مكان ليزيد في رفعة البيت ماذا يزيد بقدر اتفاع الحجر إذن ف, ف... إبراهيم قد أقبل على رفع بيت الله كما أمره الله على رفع القواعد من بيت الله بإيه؟ بأن احتال لأن يؤدي الأمر على أكثر ما يمكن أن يستطع ولو بالحيد يعني عمل سؤالة جاي إحنا ما بنقول عليه عمل سؤالة وكان من الممكن أن يرفع على أثر ما تطول إيه إنما عشق للتكليف أراد أن يتلم الرفع على أكثر ما يمكن أكثر ما يمكن هو وضمه إثنين يبقى الزائم الى التحجر يبقى لازم يعمل حجر كده ممكن ان يثمن علشان ينتقل في زوانب البيت ومع ذلك يبقص عليه ويأخذ الحجر ويرطعه يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر لذا هذا رمضيت في ان المؤمن يجب ان يقبل على تكالية الله سبحانه وتعالى بعش وان يؤديها بهيام وبإخلاص وبصدق على اقصى ما يمكن من الاستطاع اذا فيه ايات بينات مقام ايه ابراهيم بعد ذلك يأتي نسق الساعي الساعي عملية بين الصفى والمروى وتردد هذه المسألة بترجع الى كثة هاجر كثة هاجر ساعة لماذا؟ ساعة اخزم بالاسباب تيرية والدهار ومع ذلك اخزم الاسباب يعني ما اكتفتش بس بمرة ومرتين بسبعة فاذا حسبت السبع اشوار دول وشفت الشوق في يده يأخذ أدئين من المسافة وضربت السبع في مقدار الشرط الواحد تشهد أقصى ما يمكن لامرأة أن تسيرهم في مثل حالها يعني كأنها أخذت الأسباب إلى أن كلت قوتها وانتهت حيلتها حين تنتهي القوة وتنتهي الحيلة الإنسان يأس أم أنت لا ماذا أنت قد استخرجت الأسباب التي خلقها الله لك فالله بأي المشاب بيوميتك بأي ولذلك قولك أمن يجيب المضطر إذا دعاه الناس قولك بنبع ربنا ولا بنبع ناش يا أخي ما أنت مبتدعوش عن اضطرار أنت ابتدعو عن ترس إنما هاتبين مضطر لاستنفذ كل أسبابه خلاص وبعد ذلك دع الله ولعد ذلك لن يستجب له دائما مدام مضطر يبقى إذا معنى مضطر يعني إيه مضطر هو الذي استفرع كل أسبابه لأن الأسباب لا ناد الله المندولة لخلقه فما ترد يد الله وبعد ذلك تقول يا الله أقيم يدي مندودة بالأسباب فاستفرق هذه الأسباب وامتنينها وبعد ذلك إن لم تعطيك الأسباب فأنا وراء هذه الأسباب أمدق يبقى كني هاجر ليها السلام حينما أرادت ريا ولدها استنفذت كل الأسباب ومع ذلك الأسباب لم تعطيها وذهبت فوجدت الماء تحت رجل لا حيلة له يبقى إذاً دمعك الإنسان في أنه يضرب في الحياة ما دامت هناك أسبابها يحتال بكل قوته وبكل زهده ولكن لا على أن الأسباب معطية وإنما المعطي هو الله فالأسباب تكدي ولكن لما نكب المسبب يجدي عليك دي أيضاً رمزي وبعد ذلك تنتقد إلى ركم من أركان الحج الركم العام الركم الواسط وهو وقص بحر ليه قال لك لأن الإقامة بمكة تستقبل وفودا متفادعة وكل وقت يأتي محرم وبعد ذلك يخلع ملابس إحرامه ويعود إلى سمته وإلى جيه وإلى تميزه وإلى سكن في مكان عالي وإلى في مكان متوسط إذا عادت الناس بعد أداء النزق إلى إيه إلى اختلافها. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يجمعهم جميعا في ساحة واحدة ثم يعودون الى لباتهم الواحد ويرى كل عبد ضراعة العبد الاخر مش بسية قضرة اشوف العظيم زلجاه اشوف طاحب المنصب ضارع مثلي اذا قلت عرفة جمعان الله فيها لنكون ضاحين جميعا امام بعض ونرجع تاني الى وحدة اللباس والى وحدة الشعار في دبيك والى وحدة الضراعة والى وحدة الزل والى وحدة الانكسار فحين يرى الضعيف قارج هذا المكان القوية ضعيف مثله يؤمن بان العبودية منا جميعا لله الواحد ويشهد كل انسان زل انسان اخر امام ربه لما يشهد زل كده امام ربه يوم يعرف حتى الطاغية اللي جهه ورأى الناس يرون ذله وضراعته ودموعه يخفف من غلوائه إذا ملتفى بهؤلاء لأنهم قد شهدوه باكيا قد شهدوه ضارعا قد شهدوه منكثرا فيعود الجميع بتوازن عبادي هذا التوازن العبادي يؤقل مساواة على أكملها وعلى أكملها وإذا كنت قد طفت أولا حين تقبل أو حين تقف طوافل العمر طوض تمثيل لغبار الزنوك ودعاء الله أن يغفر لك إذ أنت تتلقى في الساحة العظيمة عرفات إجابة الدعاء بالمغفرة فيشهد الله خلقه على أنه قد غفر لمن جاءوه شعصا غضراء فكأنك أولا بالطور ضرعت إلى الله وانكثرت أمامه وطلبت منه أن يغفر لك ما سرق من زلاتك فيأتي العفو العام والشمول العام ونحن ضاحون جميعا جميعا امام الله فيسفد خلقه على انه قد غفر ايه قد غفر الله وبعد ذلك يأتي طواف الرجل طواف الاطابة هذا طواف الطفر طواف الشكر هذا الطواف اللي, اللي عملت بعد ان غفر لك يبقى كأنك دعوت الله اولا مستغفرا تائبا تفتبيته بهذه المنين وبعد ان غفر لك في عرفات واشهد على انه غفر جئت Satus talibaytiyya talata tukr wa talata